فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف ثنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أفضل ما لبثوا أمدا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 هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لو لا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإن اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأغوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترشمس إلى طلعت ذا ورعن كهفهم ذات اليمين وإلى غربة تقرضهم ذات الشمال وإلى غربة تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المُهتد وَمَن يُضِل فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًا مُرشِدًا وتحتبهم أيقاضا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم بافط زراعيه بالوطيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتتاءلوا بينهم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 إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في من ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها, وأن لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم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 رجما بالغيب ويقولون تبعت وتاملهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار إلا مراءا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لسيء إني فاعل ذلك ودا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 قل لله أعلم بما لبث له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من والي ولا يشرك في حكمه أحدا وَأَلْمَا أُوحِيَ إلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَعْرَى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 وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيتوا يغاتوا في ماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وتاءت مرتفقا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 متفئين فيها على الأرائك نعم التواب وحسنة مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفثناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا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 ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح طعيدا زلقا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي طاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينطرونه من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق هو خير ثَوَابًا وخير عُقْبًا وَاضْرِبْ لهم مثل الحياة الدنيا كما أَنْزَلْنَاهُ مِنَ من السماء بِهِ نَبَاتُ الارض به نبات الأرض لَهُ زِينَةً مِنْهُ وَيَخْرُجُ مِنْهُ حَبًّا مُّتَرَاكِبًا يَأْكُلُ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 ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرا ولا كبيرا إلا أحطها ووجدوا ما عنده حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإلَّا قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ إِسْلِطُوا لِأَدَمٍ فَتَجَدُوا إِلَّا إِبْنِي سَكَانٍ مِنَ الْجِنِّ فَفَتَقَعَنَ أَمْرِ رَبِّهِ أَبَدْتَ تَخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا مَا أَشْهَدْتُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنْفُسِهِمْ وَمَا كُنْتُمْ مُتَّخِذًا الْمُضِلِّينَ عُدَدًا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 ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منعنات أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرتنين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل يدحضوا به الحق واتقذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونتي ما قدمت يداه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 فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَ لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْئِنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْتَ نَاهٍ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ تَمِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ ذَانِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ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 قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تطاعبني قد بلغت من لدنني عذرا فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوئي ضيفهما فأبوئي ضيفهما بوجد فيها جدارا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 فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة رفا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانه وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه ذكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلا ميني مين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما طالحة فأراد ربك عيا بنغاء كدهما ويستغن جا كدهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري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 فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتقدوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات في الدوت خالدين فيها لا يبغون عنها حولا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 أن يعمل عملا صالحا ولا يشرك في عبادة ربه أحدا